الأولين وقليل من الأ.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 وفاكهة من ما يتخيرون ونحم طير من ما يشتهون وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغَوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ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 عُرْبًا أتْرَابًا لَأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومِ وَحَمِيمٍ وَظِلْمٍ يَحْمُونَ لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصررون على الحنث العظيم وكانوا يقولون اذا متنا وكنا ترابا وعظاما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 أفَبِهَا أَذَلَّ الْحَدِيثَ أَن تُمْدِهِنَّ وَتَجْعَلُنَّ رِزْقَكُمْ أَن كُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ وَأَن تُمْحِينَ إِذِ تَعْظُونَ